ا ر أ ي ت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فقيل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساموا مراء